Thank you. is your world. سوادي يبكالا من مشوار من عبد السوادي يبوت فينا الوادي قد كان منشوار قد تمتعت في الوادي